إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر نواجه معا الاكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة معكم على الهواء مواجهه وفريق عمل اليوم شيماء احمد على هندسه الهواء اشرف البهي في الاعداد ومياد عصمان في الاخراج ومن امام الميكروفون مياد رفيشوي طبعا الاستاذ احمد رفعه الكاتب والمحلل السياسي في استوديو البرنامج العام منور أهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ احمد طبعا مواجهه هو في يوم الاثنين مخصص لتواصل بيننا وبين الجمهور تمام وهما اكيد النهارده مستنيين موضوع التواصل الطرف المهم في المعادله تاكيد وطبعا تليفون البرنامج العام 25792303 وموضوع التواصل هو آه عايزين آه نحشد الناس حوالين او خلف القياده السياسيه في جهودها لاستعاده واستقرار افريقيا المصري ودورنا في افريقيا م -م. عايزين ناخد راي الناس في اللي بيحصل في جهود الرئيس السيسي في افريقيا او جهوده في استقبال الدوغره فرقه في مصر ما فيش يا كاد يعني لا يمر اسبوع الا ما عندنا ضيف افريقي او عندنا زياره للرئيس السيسي او لوزير الخارجيه السيد سامح شكري او المهندس ايراهيم محلب المكلف تقريبا بملف افريقيا عايزين نشوف ونسمع اراء الناس المصريين المعنيين بالامر في اذاعاتهم الوطنيه عايزين حشد وتعبئه للجماهير المصريه عارفين ان كل اتصال بيجي لنا وراه في الاتصالات حاولت تتصل ما عرفتش او عايز تتصل وظروفها في اللحظه دي لا تسمح نفسر للناس اللي عنده اللي عنده شكوى خاصه اللي عنده موضوع خارج الموضوع ياجله النهارده ندي فرصه للناس تتكلم بشكل تيلغرافي وبشكل سريع حوالين الموضوع الحلا ده اذا كيف ترى دور وعادت مصر دورها الإفريقي من جديد بجولات السيد الرئيس الإفريقية سيد أحمد يعني مبادرة شبابية في البحيرة ومعانا الآن سيادة محافظة البحيرة الدكتورة نادية عبدو مساء الخير يا فندم سيد نور أهلا بيكي منورانا على هواء البرنامج الله. العام مبادرة شبابية ضد الإرهاب مبادرة شبابية جميلة كنسة تسجلوها قدمنا حوالي 1000 شاب وشابه و... <تصفيق> وكبير وصغير حياه يعني معانا الكاتبه نشوى الصوفي بتذكرنا بكل حاجه جميله في مصر وبتذكرنا ما هي السياسه وبتذكرنا ان احنا لا نعتمد الا على انفسنا ولا نثق في اي مخلوق حياه حديث مشرف جدا جدا جدا وان شاء الله يتسجلوا ونجيب لكم مقاطع منه سياده المحافظ طبعا هذه مبادره من محافظه البحيره ومن حضرتك يعني اكيد ليها تنظيم داخل محافظه البحيره وايضا اعتقد ان هي ستنتشر في المحافظات الاخرى اتمنى ذلك والله احنا بقى لنا النهارده شهر او شهرين كل 15 يوم عندنا لقاء مع الشباب كلهم بنتكلم كل مره عن حاجه تخص مصر عن حاجه تخص التعليم عن حاجه تخص المستقبل عن حاجه تخص الاهاب عن حاجه تخص اين نحن واللي جاي ايه يعني وتوعيه هتو... الشباب كمان شايف الشباب طبعا هم معانا هم يعني ما اقدرش اقول لك متواجدين بكثره ازاي متواجدين بوجودهم ب بفكرهم كلهم مفيش نفس في القاعه كله بيسمع ماذا حدث في 73 و67 و2011 و, 67 و يعني الحقيقه يعني لقاءات مثمره جدا جدا دي هذه اللقاءات كان بحضور الازهر والكنيسه بالظبط بالظبط يعني وسط الطوائف موجوده الحقيقه نوع بالشعب انت عارفه حضرتك الصغار والكبار من من التعليم من الشباب والرياضه من الصحه من كل المديريات من ديوان المحافظه كله فيعني حاجه جميله جدا وانا مش هطول ما حدش عايزه ارجع حالا نعم عشانين ندوة السمر ايوه احنا بنشكر حضرتك وبنشكرك بنشكر, اه بنشكر اه بنشكرك على وقتك وان شاء الله لقاءات عشان. اخرى سياده عشان. محافظه البحيره الدكتور نادي عبده شكرا لينا شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا يا سلام على ال مواجهه وعلى موجات البرنامج العام وموضوع تواصل معكم اعزائي المستمعين استرداد دور مصر الافريقي من خلال جولات السيد الرئيس كيف ترى هذه الجولات مع اتصال السلام عليكم وعليكم السلام, السلام ورحمه السلام. الله تحيهك طبعا استاذه رفعت وانا يعني توقيت لؤي ده خيفي وشتوي بص حضرتك شمسي وقمرى نحرك دوما بثلاث عائل مرتين كل اسبوع اهلا أهل بيك مسهل فرصه سعيده وحظ موفق عايشه مياده في الشوي مرتين بيوم الاثنين كتمحلقه القلعه مع الحلو فسبحان الله يوم مع السبت. الحلو كان بانوراما رائعه شكرا شكرا اهلا أهل واتعرف بحضرتك أهل يا أهل فندم اهلا بيكي يا فندم اهلا وسهلا حضرتك يا استاذه مياده وسهلك على الدراجه العبقري اقترح النهارده طلعت نظره على شارع الرئيس اربع دول او هيرو م. افريقيا في منطقه نفوذ مصريه لازم نقول كده كويس نحن اولاد من اي دوله في العالم بس اكون فرضنا فيها 30 عام مضت في عاد عاد سيء الحمد لله ان احنا بنسرع بخطوات يعني سريعه جدا بتواكب ان احنا نغطيها من شمالها الى جنوبها ومن الشرق الى غربها خلي بال حضرتك يا جماعه ان النيل بيحترق افريقيا من من مصر وحتى المنابع في اثيوبيا من المصب وحتى المنابع بيعدي على 11 دوله يا استاذ احمد رفعت يعني تكاد تكون رجع عدد دول اقاريه افريقيه وخطوتين للشرق خدنا بيها افريقيا خطوتين للغرب من النيل من المنابع خدنا بيها افريقيا فافريقيا منطقه نفوذ مصريه عار علينا ان حد غيرنا يحط رجله فيها هذه واحده خلي بلكوا والله مصر لو خطت خطوطين ومات بس دولة روسية تقدمة لبالنسبة لأ لأفريقيا هتبقى عالم عظيم عظيم خلي بلكوا المصري لما بنقابله في دول الح... ال... الافريقي لما بنقابله في دول الخليج ومعروف ان دول الخليج تكون ملايين من العمالة الأفريقية والعسرية وغيره بيدرب تعظيم سلام للمصري بيدرب تعظيم سلام للمصري وإحنا لسه في خطوات التمهيد عشان نستحوذ على أفريقيا أيام وقت وقتنا كنا ايام ازعيم العظيم عبد الناصر ده ده لكم لما تتم بالمقدره والفكره والثنى والسياسه والاقتصاد والابداع والتعليم والاثر وبطاقه المجالات افريقيا منطقه نفوذ مصريه يحيى الرئيس ونقول له دوما كده باذن الله تعالى زيارات زيارات دي مصر ويلتقي نقوكيه شهريه اشكركم واشكر افريقيا دوله باذن الله تعالى شكرا يا حاج احمد عبد الوهاب شكرا, شكرا لحضرتك استاذ احمد يعني الحاج احمد حسني وهو مستن على البرنامج العام كان بيقول انه لازم يكون في تبادل ثقافي وفكري وزيارات دائما ولو كانت شهريه هذه الاقتراحات موجوده اكيد وزاره الخارجيه ايضا بتقوم دور يعني اكيد دائم ممكن نكون احنا مش عارفين عنه حاجه ولكن دائم في تواصل بين وزاره الخارجيه المصريه والدول الافريقيه ايضا في استثمارات سواء استثمارات مصريه في افريقيا او العكس اكيد طبعا المجهود شغال على كل الجبهات مش جبهه الدوله الخارجيه وبس يعني مثلا جول اللي راح السيد الرئيس دي في مجهود مبذول من بدري تقريبا من سنين شغالين هناك في آه وحدات آه صحيه ومدارس وحاجات خاصه بالبنية الأساسية في أنجولا مم. ودي حاجات بتبقى لها تأثير مباشرة على المواطن اللي هناك ما بتبقىش علاقات فوقية بين حكومات وبعضها نعم. لكن بتبقى لها علاقة بالشعب هناك فبيحس ان مصر موجود كتير وجبنا احنا كمان استضافنا هنا نسألو لنا ان هم في أفريقيا كانوا المواطنين اللي أفريقيا بيطلبوهم ان مصر ترجع تاني ويرجع دورها زي ما كان لانه غاب فترة طويلة طبعا 40 سنة اللي فاتوا فكانوا بيقولوا لهم انتوا يعني اولى حد بينا هي انتوا انتوا مصر طبعًا. لازم ترجع ده اللي بيحصل دلوقتي معنا اتصل تفضلي مساء الخير. اه على السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا محمد فريد من ابو خليفه الاسماعيليه وانا مستمع رئيسي من زمان للبرنامج العام. وللاخ احمد اسعد. الله يخليك. ومرحبا بيك. بالاستاذ احمد اسعد. مرحبا بحضرتك. بالأستاذ مرحبا بالاستاذه مياده الفيشاوي. اهلا بيك. اولا بالنسبه ل يعني افريقيا الرئيس الثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد عبد الناصر في توحيد افريقيا في توحيد افريقيا لان احنا يعني كده من من التسعينيات وافريقيا ثبتنا او من كده كده لكن احنا بنسعد الرئيس السيسي لما جاب اربع دول يعني الجابون وتنزانيا ويعني يعني يعني ما شاء الله يعني ما شاء الله للرئيس السيسي وجهوده وربنا يبارك فيه ويسهل له كل امر عسير ان شاء الله شكرا دعواتك صباح يعني كده هو هو ده الصح كده الثاني بعد عبد النصر شكرا شكرا شكرا, شكرا. لك على كلامك شكرا استاذ احمد كتير من الناس بيتكلموا وبيؤيدوا هذه الجوله الافريقيه وطبعا هذه ليست الجوله الوحيده ولكن هناك جولات كثيره منذ تولي الرئيس السيسي لمنصبه عوده الدور الافريقي والدور المصري في افريقيا يعني اعتقد انه في خطه وضعها الرئيس السيسي منذ تولي منصبه انه افريقيا هدف لابد منستر ده الدور المصري داخل افريقيا ودائم التلاحم بين دول افريقيا ومصر واحد شوف الدول الدوله المصريه دي دوله عريقه ومحترمه <تصفيق> يعني سنه من بعد ثوره يوليو وبعد اعلان النظام الجمهوري في مصر تم تحديد ثلاث دوائر اساسيه للامن القومي المصري بيشتغل فيهم او هم دول مجالنا الحيوي الدائره الاولى هي الدائره العربيه الدائره الثانيه هي الدائره الافريقيه الثالثه هي دائره الاسلاميه <تصفيق> مصر موجوده في هذا في هذه المجالات الحيويه الثلاثه اشتغلنا على فرق كتير وطبعا يعني علاقتنا بافريقيا كل اعرفها ساهمنا في تحرير دول كتير كنا نتزعم القاره سنين طويله احنا اللي لا اساسنا الاتحاد الافريقي احنا اللي لا اساسنا الاتحاد الافريقي كره القدم احنا اسسنا اغلب المنظمات الافريقيه الموجوده حاليا محكمه العدل الافريقيه الى اخر يعني المؤسسات القائمه حاليا <تصفيق> اا غيابنا هو اللي كان غير منطقي عندنا التجربه واضحه لما عملنا يعني على سبيل التواجد التجاري والاقتصادي اللي جذبنا من الجماهير الافريقيه عملنا شركه النصر اللي كانت موجوده في الخمسينات والستينات ولغايه السبعينات كان ليها دور كبير في كل حاجه في افريقيا امم <تصفيق> تفضل فكر كل احنا معانا فعلا اتصال ل... مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام كل عام وانتم بخير وحضرتك السلام معك يا استاذ احمد الحاج الضهيم عبد الهادي مدير عام سابقا بالتربيه والتعليم كف صلاحات مركز بني عبيد دههريه اهلا بيك فندم اهلا بيك يا بيه والله طبعا الشعب المصري تعالى لنعلم قادته الحكمه والشجاعه والفداء لو بدانا بيوسف جمال عبد الناصر دم يكن هناك نقص في المياه سنة 56 على السكان مصر كان 26 مليون نسمة رغم ذلك الرئيس جمال عبد الناصر زود حصة مصر من 27 مليار بنت مكعد إلى 55.5 مليار وقام أيضا ببناء السد العالي لتخزين المياه في العشرات بل لمئات السنين رغم الظروف الدولية الصعبة أكثر من 30 سنه ده بتزيد حصه مصر بمليار و1 ميه اذا سنتعوذ لازمه ماليه بعد ان مصر اداميه 120 مليون نسمه وسنظل في مشكله مائيه اذا المصلحه المائيه هي المصلحه الاولى لانها تؤثر في كيان الدوله المصريه الخط المائي بيؤثر على كيان وسلامه الدوله المصريه انا فاي الشخصي جزء من ارض يحتل اسهل من خط المياه إذًا الأمن المائي مسألة بقاء أو عدم أقدر استطيع أو حقوق لا أروع ولا أجدع من الرئيس السيسي اليوم 38 شهر منذ أن تولى الرئيس, الرئيس زيارة و تقريبا 69 دولة منها 21 زيارة للقارة الافريقيه وهذا دليل على اهتمام مصر بالدول الافريقيه اما اما استضافه و صاقه او قضاه مسؤولين او حضور الرئيس اجتماعات خاصه بشان افريقيا فعلا في منحنى جديد في العلاقات مع افريقيا واصبحت علاقات قويه مصر وجزء من افريقيا يوجد تواصل مصر وافريقيا من ايام الفراعنه وتوجد بحيره اسمها بحيره الضهيب ابن محمد علي وبحيره اسمها اسماعيل في افريقيا افريقيا غنيه بالبشر والثروات الطبيعيه والمواد الاوليه دول غنيه وشعوب فقيره بسبب نهب الاستعمار لهذه الثروات التعاون بين مصر وافريقيا هام للتصدي للتحديات التي تواجه القاره امن مائي واقتصادي وسياسي ومكافحه الاوهام افريقيا سوق واعده للصادرات المصريه لا غنى لمصر عن افريقيا ولا غنى لافريقيا عن مصر طب دعوه زياره دعم التواصل مع افريقيا دعم علاقات مصر مع دول حوض النيل دعم الاستثمار والتفادر التجاري تدعيم دور القطاع الخاص بين هذه الدول التنمية المستدامة من اجل المصالح المشتركة تعظيم الاستفادة من علاقات مع افريقيا في المجال الامني والسياسي والعسكري والاقتصادي اضعوا خمسين سن دولة يا سيد احمد تصويت في الامر المتحدة من ايه افريقيا مزلوط. يبقى اذا المدخل لما افريقيا حبيبتنا والله وانا بحج كنا متألفين جدا مع بعض مم. الثقافة هي المدخل للتحرك في افريقيا الاعلام والمصح والغناء والعمل الدوار اسود يا استاذ أصول احمد نعمل قناه فضائيه مصريه موجهه لافريقيا عوده مصر, مصر هو صدق هو الامانه الاذاعه عامه بتاعت موجهه لافريقيا الحمد لله هنا زملائنا افريقيا عوده مصر مم. لافريقيا تلعب دور فاعلا الافارقه اخواننا ادواق وان مصر طرف امين على المصلحه الافريقيه وخي من يمسدها ويتحدث عنها في المجال المجالات الدولية عايز مع... حي... حي... اايه الزحمة... حضرتك استاذ ان في ما زح النبي نعم انا عايز اقول فضل. من يملك سلطه العالم مصر وعصب قويه المكان مصر وقناه السويس مصر ومن يملك الكفاءات في كل التخصصات مصر اذا ما احناش في حاله حرب يا ناس ده احنا في حرب الى يوم القيامه مين اللي قال كده ابو صد صلى الله عليه وسلم قال جيش مصر خير اجناد الارض ليه يا معلم البشريه لانهم واهليهم في رباط الى يوم القيامه والزمننج جو يا استاذ مياء ده ما معنى كلمه رباط جهاد رباط معناها ايه يا استاذ مياء جهاد يا فندم تلاحم دائم اغلب الحبوب قادمه يا استاذ احمد وقلتها والله من 30 سنه الحبوب القادمه على الميه والغذاء جدا يقدر يتم حمل السلاح ويقدر يحافظ على الميه وعلى الغذاء وكل عام وانتم بخير شكرا كشير. استاذ ابراهيم بحييك وبحيي وعيك قد ايه استاذ احمد يعني اه يعني, يعني دارس التاريخ كويس وبيتكلم الوعي مهمه قوي يا استاذ احمد علشان هو ضغيطنا الاساسيه هو سبب البرنامج ده دلوقتي آه لانه اهل الشر ممكن يستغلوا انه بعض الناس مش مدركين انه في شغل في عمل بيكون يعني وفي مجهود جولات مختلفه للرئيس عبد الفتاح السيسي ليه ليه سافر افريقيا ليه دايما في حوار بينه وبين افريقيا ويسالوا اهل الشر ايش معنى الدوله الفلانيه او الدوله الفلانيه وبيحبوا كده على الفيسبوك وتويتر وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي يقللوا من قيمه هذه الزيارات لا هو مشت الرئيس السيسي احنا عملنا اكتر من قمه افريقيه فيهم 2 في شرم الشيخ غير با الزيارات البينيه يعني الثنايه احنا نروح وهم يجوا ده ما تعديش بقى عدد زيارات كبير ما كانش موجود قبل كده مم. الزياره الاخيره دي 11200 كيلو متر قطعهم رئيس سي سي الطيران مم. في مسافه يعني خدت وقت 14 ساعه في الجوس موجود كبير بيتزل لازم الناس تبقى عارفاه ولازم ناس تبقى وراه كمان صحيح تليفون اخر مساء الخير وعليكم عليكم السلام رحب بيك ورحب السادة الأمام أحمد رفعت ومياد الفيشاوي اللي بتجيب لنا عباقرة الناس للفخر الجميل البعيد أهلا وسهلا رحب حسين من محافظة السكندرية بنتات الورديان أهل أهل أهل أنا بشكرك على ملاب دعو... دعوتك يعني, يعني شاء الله بقولك كلام بصراحة اللي أنا فرحان ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زار الدول الترتور الاربعه وما زال يسور الدول الافريقيه الراجل العظيم ده رجعنا زمان جمال عبد الناصر زمن الثوره الجميل الزمن اللي مش هننساه ابدا والراجل ده ما زال يدي وحييتي يعني نزل اربع دول في اخر حر شهر اغسطس في 5 8 من سنتين نزل باول ضربه شاشه على عرض القناه القناه صالح الزهق قناه السويس الرجل العظيم ربنا العظيم ده ربنا هيبارك له هيبارك في أولاده بتمنى لكل راجل في ارض مصر يا ما زي الراجل العظيم بتاعنا الرئيس عبد الفتاح سيصر الراجل ده لسه مستقبلنا معانا لسه لسه الكلام الجميله جايه وامين ومناسبه كويسه معاكوا ايام جميله ربنا يبارك لكم ويبارك له شكرا شكرا شكرا يا استاذه مياده شكرا جزيلا مع اتصال اخر أهلا أهلا أهلا سلام عليكم عليكم السلام عبد العزم السلام علي سلام من كارية تلباني مركز من الأم حفظ الشرقية أهلا وسهلا أهلا بحضرة نحن بنأيد وبنبايع وبنحيي الرئيس السيسي على غزوة في قرى القرى الأفريقية وبندعو أن يكمل زياراته لجميع الدول الأفريقية أسوة بالزعيم راح الجمال عبد الناصر لما لما لما كان اول من اسس دول عدم لانعياز مع تيتو وبالحي عندنا رئيس الوحده المحليه ابن الهلال وحكومه السيسي <تصفيق> احنا بالحي فندم رجال الشرطه من الغفير للوزير نشكرك يا فندم شكرا شكرا جزيلا اعزائي المستمعين حالنا الان موجز الانباء فاصل اخباري ونعود ومواجهه فيش في الدنيا اغلى من وطن ده الكل عندي اول ما يقولوا مصر انا هنا حسب كي لوحدي اتحدى انا اي حد حبنا في الكون ده قد ايه مفيش في الدنيا اجلى من وطنا ده الكل عندي اول ما يقولوا مصر انا هنا حسب كي لوحدي اتحدانا اي حد حبنا في القندق هل خب من درها مصر لايشي من درها ولا حد درنا استذكرها شهيدة قممنا على درها بلدي الصحيح قطر درها هل خب من درها من خيره وانا حابب اللي نستكمله شايل همومنا لا كثيرنا بلد في صحر قطرتني موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه موجز بعد الواحده والنصف اهلا بكم الرئيس عبد الفتاح السيسي يشيد بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في ضبط وتحسين اداء الاجهزه التنفيذيه بالدوله وضمان جوده اداره الايرادات والمصروفات العامه وزير الخارجيه يعلن في مؤتمر صحفي ان مشاوراته مع نظيره الروسي في موسكو اكدت توافق وجهات النظر واهميه العمل للتعامل مع التحديات الاقليميه بمنطقه الشرق الاوسط وفي مقدمتها القضيه الفلسطينيه وزير الخارجية روسي يؤكد أن موسكو والقاهرة مع نيتان بوضع حد لنزيف الدماء في اليمن وإطلاق العملية السياسية وتخفيف معاناة اليمنين وزيرة التضام الاجتماعي تعلن أمام اجتماع كبار المسؤولين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعدل وشباب العرب بالقاهرة أن مصر تتابع تنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بمواجهة الإرهاب استمرار المواجهات في مخيم عين الحلوه للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان بين القوات الفلسطينيه المشتركه وحركه فتح من جانب وبين جمعتي بدر والعرقوب المتشددتين من جانب اخر وسقوط ثلاثه مصابين فلسطينيين مقتل واصابه 43 جنديا ليبيا في مواجهات مع التنظيمات الارهابيه في بنغازي شرق ليبيا الشرطه العراقيه وقوات الحشد الشعبي يسيطران على شبكه انفاق لتنظيم داعش الارهابي في تلعفر شمال العراق مقتل واصابه 15 مسلحا من حركه طالبان في مواجهات مع قوات الامن الافganيه في وسط افغانستان رئيس كوريا الجنوبيه يحذر كوريا الشماليه من استغلال المناورات الكوريه الامريكيه للقيام باستفزازات عسكريه من القاهره نقدم لكم موجزا لاهم واخر الانباء هنا القاهره <متكلم> لسه مع كل وقت معانا خليك في البرنامج العائلي يا احلى هوانا وصبحكم لسه مع كل وقت معانا bariana binhe albi nemigila hatak asil wa tayeh innu tkhalaq wayeh hatak asil wa tayeh innu tkhalaq wayeh ya zady asil gayik da wehneftelin elhob da kunelosh mesil mil ibteda kenan ma lub chin haya hobik asil we kfa ya inu khalawayya hobik asil we kfa ya inu khalawayya ازن معكم ومواجهه والكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت على موجات البرنامج العام وموضوع تواصل معكم اعزائي المستمعين هو كيف ترى استرداد دور مصر الافريقي وهذه الجوله الاخيره للرئيس عبد الفتاح السيسي في افريقيا ومعنا تامر الاستاذ احمد تفضلي مساء الخير الو اهلا وسهلا ازيك يا استاذ مياده اهلا بيك حسن بغداد عبد القادر اخو البغدادي اهلا يا استاذ حسن, حسن. تحيات الاستاذ احمد رفعت الله يخليك لا انا استناك يعني كل اثنين كده بفارق من الصبر بصراحه انا بستنى حضرتك برده ما عندك طول عمر مصر يا استاذ احمد في قلب مم. افريقيا تمام. من من مئات السنين والتاريخ يشهد بذلك جميع الثورات اللي في افريقيا كانت بمساعده مصر تمام. جميع الدول اللي كانت فيها ظلم وفي استبداد كانت تساعدها مصر ففي فتره كده مصر بعدت عن افريقيا فتره كده يعني لكن الحمد لله دلوقتي عادت افريقيا الى مصر مم. ومصر عات الافريقيا هو احنا بنؤيد جوله السيد الرئيس وده يعني لا يمكن يبقى في بعد مصر على افريقيا مش ممكن ابدا احنا مشكور الاستاذ حسن, حسن. حسن شكرا جزيلا شكرا لك يا باشا مساء الخير مساء الخير يا باشا اهلا وسهلا معاك محمود سليمان من كوم النور مغامر يلا اهلا وسهلا اهلا استاذ محمود اه والله يا استاذ احمد والاستاذه مياده احنا بنتكلم عن مصر ودورها في افريقيا إذا كان تشعومية تشعة وتلاتين ألف كيلو متر دول في قارة إفريقيا مع عادة واحد وستين ألف اللي هو شبي جزيرة سيناء طبعا اللي بيفصل بنا ومنها شبي جزيرة قارة السويس اللي موجودة في, اللي هو موجودة في قارة أشي عندنا من خط طول واحد وتلاتين شرقا إلى سبعة وشرين خط طول غربا لغاية الحدود الغربية الليبية فمصر تمتلك من القوى الاقتصاديه والموارد الطبيعيه والموارد البشريه انها تمد ايد افريقيا وافريقيا تكون معانا في خط واحد ضد قوى الطغيان والارهاب مم. عشان نكون ايد واحده ضد هذا الطغيان الغاشم اللي طبعا يعني واجه العالم كله ما شفنا فيه فرنسا وشفنا في بلجيكا وشفنا في لندن وشفنا في برلين يجب ان احنا كلنا نتضافر ضد هذا الطغيان وضد هذا الارهاب عشان ما حدش يقول ان مصر لوحدها وتقف ضد هذا الطغيان لا كل العالم يجب ان يقف ضد هذا الطغيان والارهاب اللي عانينا منه فترات طويله من الزمن منذ عام من 1928 شكرا استاذ محمود, محمود. مهم قوي النقطه دي يا استاذ احمد عايزين نتكلم فيها بالتفصيل اكتر مصر وافريقيا في مواجهه الارهاب بس ناخد التليفون الاول دي. مساء الخير السلام عليكم يا فندم وعليكم السلام, السلام ورحمه الله, الله. محمد عادل نجح حمادي اهلا يا استاذ محمد الله يسلمك يا استاذ احمد سيادتك مصر تسترد مكانتها التي افتقدتها منذ ال 23 من يوليو 1952 الرئيس السيسي بعد حاله الفطور قام بجولته الافريقيه ليضع حجر الاساس يا فندم لعلاقات استراتيجيه خاصه لانه الظروف الاقتصاديه والسياسيه انا قلت بس انها افتقدتها من سنه 23 ل 52 لا يعني هي بداتها في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ورئيس السيسي افتقدتها من في فتره يعني بقى من اول اه من فتره اه من فتره فاحنا الان بنضع حجر الاساس لعلاقات استراتيجيه خاصه وضروره الحاجه للتعاون الافريقي لمكافحه القضايا المشتركه سواء على مستوى السياسي او العسكري وهنا نلمس اهتمام الرئيس بالملف الافريقي منذ توليه قياده البلاد حيث هذا يدل على ان الرئيس لديه نظره ورؤيه للوجود الافريقي بفاعليه لانه دون التركيز فندم على دوله بعينها من الدول الافريقيه مثل دول حوض النيل مثلا فان شاء الله هذه الزيارات سيكون لها مردود ايجابي بتوقيب العلاقات والتعاون الثنائي بين مصر وآذي الدول شكرا المجال الاقتصادي وفتح أسواق جديدة يا أستاذ أحمد يعني متفاعل مجدد. إنت يا سيد محمد آآ متفاعل يا فندي بيادة الصادرات المصرية في, في إفريقيا شكرا, شكرا لك يا حضرتك. سيد محمد شكرا لحضرتك معنا اتصال آخر مساء الخير وعليكم. وعليكم السلام, السلام وعليكم, وعليكم, وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله أعود أكرم أستاذ أحمد والنفس أهلا بيكم أستاذ أحمد سمعك بس نتعرف على حضرتك الأول أهلا <تصفيق> تمرير تركي كفره تنظيمي مركز شبين القمعه عظمه الاستاذ سمير انا بحضرتك يا استاذ احمد انا بقالي بقالي سنين بستنى حضرتك يا باشا والتليفون ما بيجمعش معايا والله معلش ناخد اتصالك بس حظنا وحش يا استاذ سمير معلش انا اللي حظي بقى يا استاذ سمير حضرتك كويس النهارده اتفضل حضرتك يا باشا انا انا ما اتكلم عن الرئيس السيسي مش ها مش هقدر اوصفه الراجل الراجل فيه كل حاجه حابها وكل الصفات الحلوه طب بالنسبه لموضوع افريقيا تحديدا ايه رايك في في مجهوده و... مجهود ايه مجهود ده ده بذل مجهود اكتر من مواطن ده الراجل ده يا باشا فيه قوه عبد الناصر وفكر السادات وصبر مبارك طب لكن متفائل يا استاذ سمير متفائل انا متفائل 100% طب يا طيب باشا ما تسمحش البنك البنك الدولي ولا البنك المركزي لما بيقول لك الاقتصاد المصري بقى واصل ل 36 مليار وايه وغير يا باشا احنا ما احنا قاعدين في 5 متر في البلد ده احنا بنطلع البلاد كلها لما انا كنت في مطروح الاسبوع اللي فات يا باشا ايه دي ايه دي على اللي في مطروح والعمال اللي في مطروح يا باشا والطرق شفت الطرق الطرق بقت دوليه يا استاذ احمد تطور بقى الدولي طيب مشكور يا استاذ سمير شكرا والله العظيم ثلاثه باذن الله يا استاذ احمد مصر باذن الله على ايد ربنا وجد الراجل ده هوت هتقود العالم شكرا كله ان شاء الله شكرا ليك يا استاذ سمير استاذ احمد رفعت طبعا نقطه مهمه جدا اتكلم فيها يعني <تصفيق> معظم المستمعين اللي كلمونا هو انه مصر وافريقيا تواجه الارهاب وامبارح كان استقبل الرئيس السيسي الرئيس الصومالي لماذا لماذا الرئيس الصومالي؟ لا طبعا علاقه قويه مع الصومال احنا مم. يعني صحيح هي انضمت للجامعه العربيه متاخر مم. طبعا الاستعمار الفرنسي يعني خلى اللغه الفرنسيه طغ... هي الطريقه طبعا مم. نسبه العرب كبيره بس لكن اللغه اللي خلو اللغه الاساسيه هي اللغه الفرنسيه للاسف عشان كده انضمت يعني الصومال دي متاخر لجامعه الدول العربيه مم. في السبعينات لو تعتبر 77 سبع لكن هي بلد عربي شقيق علاقتنا بيه ممتده من ايام الفراعنه مم. كانت العلاقات الاقتصاديه ممتده من الصومال لغايه يعني طيبه في مصر مم. لكن الصومال لما تمزق وتحول دلوقتي الى يعني اكثر من دولتين ثلاثه آه آه يعني هذه الفوضى في الصومال خلت ارض الصومال الخصبه اللي كانت مصدر الخير للعالم كله والمصر تحديدا وهي طبعا ارض مراعي يعني جنه الله هناك لكن تحولت للاسف الى مرتع لالعمالات الجماعات الارهاديه جزء منه هو مشتغل فتره طويله تفتكري القرصانه اللي كانت شغاله على السفن والتجار المره في المنطقه اللي هناك وبحر العرب ومداخل البحر الاحمر ومخابراتنا العامه لها بدور مهم في انقاذ عدد من السفن وعدد من الاختطافات اللي حصلت وانهيتها بسلام لكن لسه المصدر الشر موجود في الصومال طالما ما فيش دوله وطنيه قويه تحكم ارضها يبقى احنا بندي فرصه لقوى الشر انها تستولي على الاراضي دي وتتحول بالضروره الى ماسكرات ارهاب كبيره <تصفيق> تبقى مصدر ل يعني للارهاب والشر للمنطقه المحيطه كلها المنطقه المحيطه اللي هي ايه اللي احنا طبعا اولها بنبقى في المقدمه لكن كمان ما ننساش مدخل باب المندب هناك يعني كل المخاطر لو كبرت وزاد زلزال كده بتعمل لنا مشاكل وممكن تاثر طبعا على مسار التجاره في قناه السويس في منطقه مهمه جدا يعني ممكن الناس ما تعتبرهاش مجرد علاقه بين دوله ودوله وخلاص احنا معانا اتصال نرجع نكمل النقطه ديت بعد استقبال الاتصال مساء الخير اهلا وسهلا بكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته البعيد عن مسك النقاش انا بحضرتك والله انا تحياتي للبرنامج العام استاذ احمد وبقول ان مصر عادت يعني بيحضرنا دلوقتي اغنيه فيروز مصر عادت مم. وفعلا مصر عادت ولكن بس ما يبقاش المجهود هيسيب بمغيرات ثانيه يعني انا شفت تجربه شخصيا احنا عايزين الافلام بتاعتنا وعايزين يعني زي اوبجكتات بتاعه فريق زمان كان فيها كذا كمان دوت فيها فيها اندماج ما بين الشعوب يا بيه انا واحد واحد شايف فيلم في روسيا يعني قاعد الامام ان هو ده بيدرس في اسكندريه بيدرس عندها في اسكندريه لغه عربيه فينون بتقرب الشعوب احنا احنا سوق عندنا متواصلين مع بعض هو رئيس الجمهوريه خد خطوه خد 10000 خطوه احنا المفروض ناخد شويه خطوات في اعجامنا بافلامنا ونرجع زي ما كنا بيه احنا بشكرك جدا لحياتك سعادتك شكرا حياتي. جزيلا في حياتك يا فندم سعادتك كمان يا الكرام طبعا مصر عادت استاذ احمد رفعت مصر عادت تغنيها فيروز والمستمعين طلبوها عادت بشد الناس وشكرا للمهندسين في الكنترول اه اسام محمد وانا يضعوا بسمعها مع بعض مصر مصر مصر عادت شمس بتنهر Thank you. وجهها استاذ احمد معنا اتصالات كثيرا النهارده مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله استاذ احمد, أحمد معايا معاك معاك سامعك معاك عبد الله بدران من كفر شادو دمياط اهلا وسهلا انا, أنا عاوز كلمه اللي حضرتك يوفر للدوله ملايين وعلى يد والله كفر الساعد دول لا لا الـ... الـ... كفر سعد دمياط في التوفيق لا ما انت ايه كفر صر دي في الشرقيه لا لا دي هنا اللي جديدها كفر صقر ما انا عارفه دي كفر سعد في مدينه عاصمه رائعه <تصفيق> وفيها ناس محترمين <تصفيق> في الحقيقه والله الدوله الا افضل ولا احسن وان شاء الله اللي جاي احسن من اللي فات ان شاء الله ان شاء الله في حاجات بتخسر الدوله ملايين مليارات وانا اقول حضرتك كانت بعد كده بعده وريست النظام الرقابيه ممكن ممكن استاذ احمد يسمع منك النقاط دي كلها ما هي لحظه واحده هي لحظه واحده بس بس احنا عربا نتكلم عن يعني المواطن شايف ازاي جولات الرئيس الافريقيه طب اكلمها فين حضرتك احنا هنديك رقم تليفون استاذ احمد من الكنترول ولكن آه. النهارده هو موضوعنا شايف ازاي جوله الرئيس الافريقي طيب وجهود دي كلها طب انا كان زماني خلصت طب الرقم حضراتكم مين اللي ادوني في الكنترول بنرجعه دلوقتي للكنترول انت حابب تتواصل معانا في الموضوع النهارده انه كيف ترى جولات الرئيس الافريقي احنا منتظرين مكالماتكم عزائي المستمعين 2579-203 حول جهود الرئيس وجولاته في افريقيا واسترداد الدور المصري في افريقيا و2578-424 هو رقم التلفون الثاني منتظرين تواصلكم في مواجهات طبعا استاذ احمد يعني اتصالات المستمعين يعني احنا عايزين نكون في لب الموضوع النهارده هو تواصلهم هو محور البرنامج النهارده ازاي يعني شايف ازاي هذه الجولات الافريقيه للرئيس عبد الفتاح السيسي ودور مصر في افريقيا شايفه ازاي مهم جدا يكون المواطن على وعي بكل اللي بيحصل علشان لا يفرق لا من, من اا معاكس عليه ده امنه امنه واكله وشربه معتمد يعني معتمد على هذه الجهود وبيتاثر بيها الناس ما تستهترش اذا كان ده يعني يقولوا ده مجهود بره البلاد فمش هياثر لا الكلام ده كان زمان امريكي جاي من اخر الدنيا عشان مم. تحمي مصالحها في الخليج وروسيا جايه من اخر الدنيا في سوريا صحيح. عشان تحمي مصالحها من سمع الى هذه الاغنيه تفضل يا الله رسمه الوجود يا ما يا اسمنا فنق <تصفيق> للخلود يا ما يا غير اسمي في الوجود يا ما يا اسمنا فنق للخلود يا ما مليش ناس وينق لمس مس مس تحت يا ما في عطاه لكل محن biluq ya ismi maqnul lilqulub ya lama ya ismi maqnul lilwujud ya lama ya ismi maqnul lilqulub ya allah ya ismi mas wujud li ras mas mas مساء الخير متفرجهي احلى سلام معكم على موجه البرنامج العام ومواجهه الكاتبه الصحفيه الاستاذ احمد رفعت معنا الاستاذ احمد تفضل مساء الخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام اصعد عز الله ذوقكم وكل اوقاتكم بكل خير صديق عمل ولكم منا جزيل الشكر على هذا الجهد المبذول في هذا التتنامج وضيف حضراتكم الصحفي الجريء الاستاذ احمد قصر اهلا الله يخليك شكرا لك ما حضراتكم احمد عدوك كبير معلمين من غرب شبرا الخيمه اهلا بحضرتك فندم لقد كان لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي السبق والحكمه والحنكه لضم القاره الافريقيه الى احضان مصر وضم مصر الى احضان القاره الافريقيه فتذخر اوقار الافريقية بمواردها الطبيعية السرية في مقلمة لها من انهار ومناجم من الذهب واراضي قصبة وما الى ذلك من معطيات الله عز وجل فمن هنا نستطيع ان نستثمر لصالح مصر وشعبها لصالح العباد والبلاد تلك الموارد الطبيعيه وكذلك ننفتح على الاسواق الافريقيه وتنفتح الاسواق الافريقيه علينا وان كان هناك اقتراح ان على قدوه او على على على نفس الاساس الذي قامت على اقام عليه السوق الاوروبيه المشتركه نقوم باداج يعني السوق الافريقيه المشتركه ففي هذا قاره افريقيا ومصر هي القاره الصمراء القاره التي تزخر وتنعم بملها من موارد بشريه وموارد طبيعيه منحها الله للقدر الافريقي احنا بنشكرك يا استاذ احمد وان شاء الله الاقتراحات كل الاقتراحات اللي سمعناها النهارده منكم لجمهور اكيد كل الناس حاسه و حاسه مش مش بعيده عن اللي بيحصل مم. الحمد لله احنا بنشكرك استاذ احمد و استاذ احمد رفعت طبعا انت منورنا دايما و, و... بالتاكيد هذه الجوله الافريقيه لن تكون الاخيره بالتاكيد مصر في قلب افريقيا وافريقيا في قلب مصر وان شاء الله مزيد من الانجازات والاستثمارات والتعاون الاقتصادي وال... والسياسي والثقافي والفني على كل مصر رجع زين صحيح ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يوم السبت اللي جاي مواجهه جديده ومر الوقت معاكم سريعا اعزائي المستمعين كنا معكم مست محمد على هندسه الهواء مياد عثمان في الاخراج اشرف البهي في الاعداد تقبلوا تحياتي مياد الفيشاوي اشكرك استاذ احمد الصحفي ولقائي يتجدد تحيا مصر الى اللقاء خذوا بالكم دي مصر خدوا بالكوا دي مصر خدوا بالكوا دي مصر المنصوره مش ايوها مصر خدوا بالكوا دي مصر خدوا بالكوا دي مصر اللي هل ديطلع في الصوره عالم النصر خدوا بالكوا دي مصر المنصوره مش ايوها مصر اللي هل بيطلع asr al-mansuruna mish ayuha